قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصلروا على آلهتكم وَاصْدِرْ عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ غَرَّدْ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرٍ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 خصمان بغا بعضنا على بعض فحكم بيننا فحكم بيننا بالحق ولا تشتت وحدنا وحدنا إلى سواء السرعة. هذا أخي له تسعة وتسعون نعجته ولي نعجته واحدة ولي نعجته واحدة فقال أكفل فَقَالَ اكْفِلْنِيهَا وَعِزْنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا حُجَّتَكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُنَطَاءِ لَيَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ مَعَهُمَّ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَكِعَ وَأَنَا تَغْفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أهل الألباب ووهبنا لداود سليمان نعمة العبد إنه أواب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 فاتفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس ليمان والقيناء على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي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 وَالْكُرَامَ بَدَنَا أَيُوبَ إذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِهِ عَذَابٌ أُرْقُطْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُخْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَ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 وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّأْوَىٰ جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتَحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ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 إن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج قد تحمم لا مرحبا بهم إنهم صالونات قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قد دمتوه لنا فبأس القرار. وَتَمَلَّنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابٌ ضَعْفًا فِي النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعْدُوهم مِنَ الأَشْرَارِ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 مَلَائِكَتُ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 لَئَنَّ انَّ جَهَلَ مِمَّنْ كَوَمَنَّ انْتَبَعَك وَمِمَّنْ انْتَبَعَكَ مِنْهُمُ الْأَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لا تعلم لنا نباه بعد حين